What has to be? وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان وحشتوني, وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان وركعتوني يا حبيبي لأيام فتع عليها زمان رجعت Quan Ako Annekom ohastuni ohastuni ohastuni o hasstuni o يشري الدامر اللي حبتها واموت أموت أموت أموت فيها كمان وكمان يا يشري الدامر اللي حبتها واموت أموت أموت أموت فيها كمان وكمان مهما الدنيا تبعدنا انا في كل مكان